والذين آمنوا بالله ورسله ورسله أولئك هم الصديقون والسهداء والسهداء عند ربهم لهم أدرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا